الحذر من البدع وذلك كتفصيل ابن الجرير تفسير ابن كثير تفسير البغوي وتفسير القرطبي تفسير السعدي من المعاصرين هذه كتب صدر فيها وانطبقت ما وإن كان في تفسير القرطبي بعض التأويلات التي وافت فيها الأشاعر لكنها تعرف وفيه من الفقه الشيء الكثير يصرد لك فقه الآيات المقصود أن الوصية بكتاب الله تتناول العناية بتلاوته حق التلاوت وبفهم المعاني التي جاء لبيانها وإضاحها من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والحدود وسائل الأحكام والقصص والأمثال إلى قيل ذلك من الموضوعات العظيمة التي لا يستغن عنها المسلم قموما وطالب العلم قصوصا وفي قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونها أولياء هذه وصية من الله عز وجل وصية لكل مسلم ومسلما أن يتبعوا ما أنزل الله من الكتاب والسلام في كل باب من أفواب العلم والعمل والتحذير من اتباع الأهواء والضلالات وأطاويل الرجال التي لا تستفر مع مخوص الكتاب والسنة ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أي تذكر, تذكر أكثر الناس غليلا والمتذكرون قليل. وفي حديث زيد بن غرقب في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان في خطبه يبدأ بحمد الله والثناء على الله عز وجد ثم يقول أما بعد فهي فصل الخطاب ثم يعظ الناس بما يريدوا أن يبين لهم، ومن جملة ذلك الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. فإنما أنا بشر يوشك أن يغرب أن يأتيني رسول ربي ملك الموت فأجت، وأنا كارك في فشتين أولهما كتاب الله. ثم بيّن ما فيه من الهدى والنور قال فيه الهدى والنور فيه الهدى لمن طلب الهدى منه والنور من تمسك به أبصر الطريق إلى الله تبارك وتعالى فقلوا بكتاب الله أي لا تميل عنه لا يمنة ولا يسرح وتمسكوا به علما وعملا وهذا يعتبر حق من النبي صلى الله عليه وسلم مترغيا في الاعتصام بكتاب الله تلاوة وفهما للمعاني وأملا بالمقتدر وتحكيما لنفوسه وتحافما إليه. ثم وصى بأهل بيته وبيّن بأن كتاب الله وحبل الله المثيل الذي قال الله فيه واعتصموا بحبل الله جميعا فمن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. لا شك. أن الله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلقا ونحتره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أترب ولم يؤمن بآيات رمكه والعذاب الآخرة أشد أضغى عذاب الآخرة أشد أضغى لمن أعرض عن كتاب الله وأما من تمسك به فهو على الهدى وفي طريق النور الموصد إلى الله تبارك وتعالى وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله في مواطن كثيرة ومنها في حجة الوداع قال في خطبته وقد تركت فيكم ما إن ما لن تظلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وكتاب الله يأمر بالاعتصام بالسنة والأخذ بها كما قال الله عزوجل وما آتاكم الرسول فقدووه وما نهاكم عنه فانتفوا وليس في هذه الأحاديث دليل لمن يقول يكفينا كتاب الله لأن الرسول لم يذكر في وصيته الأخذ السنة بل كتاب الله ينادي ويرشد إلى الأخذ السنة كما في طولها الزواجد وما آتاكم الرسول فقطدوه وما نخلكم عنه فالنقل وكما في طول الله تبارك وسعال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم جنوبكم وأمر الله بضاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من يضع الرسول فقد أطاع الله إذن فالكتاب والسنة أوصى بهم الله تبارك وتعالى وأوصى بهما رسوله عليه الصلاة والسلام بالعلم بهما والعمل بهما والتحاكم إليهما والعناية بكل من الكتاب العجيب والسنة المطهرة. ولا يستقيم ولا تستقيم العناية بالكتاب إلا بالعناية بالسنة. ولا تستقيم العناية بالسنة إلا بالعناية بالكتاب وعلى هذا درجة السلف الصالح اهتموا بتفسير القرآن الكريم بتلاوته وحفظه وفهم معانيه وإرشاد الناس إليه والعمل به ثم اهتموا بالسنة كذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تبين القرآن وتربح وتجل عليه وبعد الوصية بالكتاب العزيز وما فيه من الأحكام وبيان الحلال والحرام وغير ذلك من المعاني قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون الأمة تسأل عن نبيها والله أزوجل هو الآلم بما فنعت الأمم مع رسلهم عالم بأهل الطاعة وعالم بأهل المعاصي عالم بأهل الاستجابة لله لرسوله وأهل الإعراض عن الله وأن رسوله عنه صلى الله عليه وسلم أما الصحابة فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصبت هذه شهادة الحق شهدوا بما علموا وسمعوا ورأوا لأنهم عاثروا النبي صلى الله عليه وسلم وشافه وسمع منه الوحي كله فقالوا بنا يعتقدونه ظاهرا وباطنا فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكسها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات وهذا تأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير يضرب الأمة إلى الله إلا أرشده إليه وحثهم عليه وما ترك شيئا يبعدهم عن الجنة ويضربهم إلى النار إلا حذرهم منهم وقال تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هذه ومن رحمة الله بهذه الأمة التي مضت عليها قرون من القرن الأول قرن النبوة إلى هذا القرن خامس عشر إلى ما شاء الله تبارك وتعالى من بقية الدنيا القرآن والسنة محفوظة والنسيان يطرع على الكتاب والسنة بموت العلماء فإذا مات العلماء علماء الشريعة السائرين على نهج السلب فشل جايد وكثر من يدعي بأنه من العلماء وليس منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك إن الله لا ينتج العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوشا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالعلم في انتقاص كلما جاء زمن نقص العلم وذلك بقبض العلماء الذين يرجع إليهم ويسافروا إليهم حتى إذا ذهب أهل العلم بقي جفال الناس الذين قل وراؤهم وتجرأوا على الفتوى فسئلوا فأفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا بلوا في أفشة وأضلوا غيره إذا فالقرآن والسنة محفوظة لأن الله تكفل بحفظهما بقوله إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحبره نعم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إن ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت ما المخرج ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل من تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضل الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو صراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم فواه الترمذي وقال غريب هذا وصف عظيم وهذا الأثر ليس مرفوعا وإنما هو على الصحيح موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين بأن الفتن إذا وقعت فليس هناك مخرج منها إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. إنها ستكون فتن والمخرج منها الاعتصام بكتاب الله ثم ذكر من أوصاف كتاب الله ما ذكر لنبأ ما كان قبلكم لأن الله عز وجل قص فيه أخبار الأمم الماضية والمرسلين الذين أرسلهم قص فيه خبر آدم عليه السلام وخلقه له وعمره يعني للملائكة أن يسجدوا له ثم قص خبر أول رسول إلى أهل الأرض وتتابع, وتتابع الرسل وكيف كان مواقف الأمم من أولئك الموثلين وما الذي نزل بهم قص الله عز وجل ذلك في القرآن وهذا نبأ من كان قبلنا قوم نوح أغرقهم الله لأنهم عطوا رسولهم وهكذا طنبود وصالح وشعيب ولوط وموسى وإبراهيم هؤلاء قص الله خبره في القرآن قصصا واضحا جليا كيف دعاهم قومهم وبماذا ردوا عليهم وكيف كانت العاقبة للرسل ومن استجاب لهم وكيف كانت العاقبة لمن أعرضوا عن دعوة المرسل هذا كله واضح في القرآن الكريم من أنباء الغيب وخبر ما بعدكم خبر ما بعدكم ما بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم وما بعد هذه الأمة من أمل الآخر البرزخ والآخرة كل ذلك فصله الله، ذكر الله عز وجل الجنة والنار وذكر محاسبة الخلائف وذكر الله بعثهم ونشورهم وانقسامهم إذا فريق في الجنة وفريق في السعير هذا كله سيكون بعدنا أخبرنا الله به وهو أصلة القائلين وحكم ما بينكم أي إنه لا يجوز التحاكم إلى غيره أبداً بل هو الفكم العدل لأنه من عند الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قبير فلا يجوز العدول عنه إلى أقوال البشر وقوانين البشر وأحكام البشر فإن من تركه بل ومن اعتصم به هذي إلى صراط المستقيم وبينا علي رضي الله عنه أرضاه الخطر خطر من أعرض عن هذا الكتاب العزيز لقوله من تركه من جبار قسمه الله عجل الله له العقوبة كما فعل بفرعون كما قص الله خبره علينا كما فعل بالجبابرة من كفار قريش، فسمهم الله تبارك وتعالى. ومن يبتغ الهدى من غيره أضل الله. إذا فالهدى هو من عند الله. وأما البشر فهم محكومون ومأمورون، وليس ثكاما يرجع إليهم في أقوالهم. وإنما المرجع هو القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن أراد أن يهتدي ويحيا حياة طيبة مباركة وهو لا يعمل بالقرآن فقط طلب المستحيل ومن أراد الهداية والحياة الطيبة المباركة في الدنيا والمرزق والآخرة فليعتصد بكتاب الله عز وجل وليتبع ما فيه من الهدى والنور فهو حمل الله المتين الذي قال الله في شأنه واعتصم بحب الله جميعا وهو الذكر الحكيم كما قال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهو الصراط المستقيم من عمل في القرآن فدسلك الطريق المستقيم الموصل إذا الله عز وجل وهو الذي لا تزيغ به الأهواء لأنه لأنه مستقيم ومقيم لغيره فلا تزيغ به الأهواء بل هو يرد الأهواء ويبطل أقوال أهل الأهواء من نصوص الآيات الكريمان ولا تلتبس به الألشنة لأنه قرآن عربي كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولقوله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولا تشبع منه العلماء حقا مهما تلاه التالون فإنهم لا يملون من تلاوته ولهذا انظر كم يكرر المصلي فاتحة الكتاب لا يجد مللا من قراءتها أبدا كلما ركع ركعة قراء فاتحة الكتاب وهي سورة واحدة قصيرة من سور القرآن الكريم الكثيرة الطويلة فلا يمل منه المسلمون والمسلمات ولا يخلق عن كثرة الرد بل تتجدد معانيه و تحل ألفاظه وتمشعر الجلود منه عند تلاوته إلى تلاه التالي وهو حاضر القلب حاضر العقل متدبر المعاني يكشعر منه الجلد عند تلاوة القرآن لا سيما آيات الوعد والوعيد وآيات ذكر الجنة والنار وأحوال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم وأهل النار وما فيه وما هم فيه من عذاب أليم يحب أن يكرر الآيات المسلمين لا يخلق بل يتجدد تتجدد المعاني ويتجدد الخشور كما قال الله أز وجل في أفصاف المؤمنين الكمل في إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته سادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل ولا تنضع جائبه هو الذي لم تنتهي الجن بإذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد وهؤلاء الجن جن نصيبين الذين استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن ثم نخلق بين مكة والطائف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وثل القرآن واجتمع الجن اجتمع عليه الجن ليسمعوا هذا القرآن وامتن الله عز وجل على رسوله بذلك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى دومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرف من عذابه وأتبع الترغيب بالترهيب ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ورسله من دون الله أن أوديه في ظلال المبين. وفي سورة الجن قال الله أزوجل عنهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا بجين كتب الله لهم الإيهان ولن نحن في سورة الجن قال الله أزوجل عنهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كتب الله لهم الإيمان ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ طاحبة ولا ولدا كما تقول اليهود وكما تقول النصارى وكما يقول كفار العرب بل ما اتخذ طاحبة ولا ولدا لأنه كما قال عز وجل في وصفه لنفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من قال به صدق نعم من استدل بكتاب الله عز وجل على المعاني الصحيحة بالفهم الصحيح فهو صادق لا يجوز أن يكذبه أحد ولا يشك في كلامه أحد كأن يقول العالم حكم هذه المسألة كذا وكذا الوجوب أو تدل على الاستحباب أو التحريم والدليل من القرآن كذا وكذا لا يجوز أن يكذب لذا استدل من القرآن بالفهم الصحيح ومن عمل به أجر لا شك من عمل بالقرآن كتب الله له الأجر العظيم وكان القرآن شفيعا له يوم القيامة يأتي إليه القرآن ويفوده حتى يدخله الجنة فهو شفيع له وحجيج له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين أي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيل صواق يحجان عن صاحبينها هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة إلا من أبأ إلا من أبأ فإنه ظلم نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبأ قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أضاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى والرسول عليه الصلاة والسلام دعوته بالقرآن ولم يقل شيئا من تلقاء نفسه إلا بيحي من الله تباره وتعالى لما قال القفار أكيد قرآن غير هذا وقال الذين لا يردون لقاءنا اتي بجوراني غير هذا او بدله قال ما يكون لي ان ابدلهم في الغاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى لي فادنيا قول شيئا من قدر نفسه لانه رسول مبلغ لهذا قال في حجة الوداع الا هل بلغت يعني بلغت ما اوحاه الله الي قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت بلغت وأديت ونصحت قال اللهم اشهد ومن حكم به عدل ومن لم يحكم به ما سلك طريق العدل من لم يحكم بكتاب الله ما سلك طريق العدل وإنما سلك طريق الجور والبلد فالعدل بحذافيره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع القضايا الدينية والدنيوية ومن عدل عن هذين الثقلين العظيمين الكتاب والسنة في أختامه التي تتعلق بشأن الدين والتي تتعلق بشأن الدنيا من حكم بغير الكتاب والسنة فإنه يبعث الظلم والبغل لأنه ترك حكم أحكم الحاكمين واختار غيره ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهذا كتاب أنجلناه مبارك وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرد بكم أتل ما أوثي إليك من كتاب ربك الرسول ناد الأمة ليعتصموا بالقرآن الكريم وهو أول من اعتصم بالقرآن الكريم على وجه الكمال والكمال لأن الله عصبه وحال بينه وبين الأخطاء فلا يقع في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وإن وقع في شيء خطأ قبل أن ينزل فيه وحي أتى الوحي من السماء يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التي هي أبوع كما في قصة الأسرة ونحن الله على الله إله إلا الشيخ سالم الفلسطيني عبر الشبكة يقول ما حكم العمليات الاستشهاديه ان العلماء قد افتوا في هذا قد افتى في هذا العلماء الاجلاء المعاصرين رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد ناصر الدين الباني الشيخ محمد صالح العثيمين وغيرهم من أئمة العلم أكتو بأن هذا العمل ليس استشهاديا وإنما هو خطأ محب فيجب العدود عنه والجهاد طرائقه معلومة ومأشورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لا هد أعداء الله من يهود ونصارى وكفار عرب فيجب أن نسلك مسلكهم إذا توفرت إن لنا شروف الجهاد وانتفت موانعهم وأما هذه العمليات هذه لا ينبغي أن تفون هي الطريق لتحرير الأرض من اليهود ونحو ذلك يجب العدول عنها فما ذنب طفلة تفجر نفسها أو شاب يفجر نفسه قتله متيقنا وقتل غيره من الأعدام مظنون ما أما تجر عن هذه العمليات الانتحارية من ال... من الظلم الذي يحصل من اليهود الذين لا يرفضون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا بالله. وادحذر منها حذر منها هذه سائلة من فرسة تقول كنت متزوجة بابن عمي فطلقني ولي منه ثلاث أبناء هم يعيشون معي الآن وأنا لا أريد أن أعمل لأن عمل النساء هنا مختلط بالرجال وزوجي السابق هو الذي ينفق علي وعلى أبنائي إلا أنني أعلم أن ماله من حرام فهل يجوز لي أن أقبل ما ينفقه علينا أم هل أرفضه وأتوضّف الإنفاق على أبنائي؟ الأكل من المال الحرام لا يحل أكل الميتة ولا يحل أكل المال الحرام، لأن كل جسم نبت من سحّة في النار أولى به، فعليها أن تطلب الرزق بعفة وبسكر ولا يجوز لها أن تقع في حرام أيضا وهي تطلب الرزق الاختلاط بالرجال والكشف والضرب في الشوارع وما شاكل ذلك فالواجب عليها أن تكون كالنساء المؤمنات المسلمات المتسكرات. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالأرزال وترشد الرجل هذا الزوج وترشده إلى كسب الحلال والتخلص من الحرام هذا إذا كانوا من المسلمين ولا شك أنها المرأة السائلة مسلمة وزوجها هذا قد يكون كسرما لكنه من هوات الحرام والعياذ بالله فواجب عليه أن تنصح الزوج حتى لا يأكل هو حرام ولا تأكل هي حرام وأولادها كذلك لا يأكلون الحرام ولا يجوز أن ترضى أن تأكل هي لقمة من الحرام فهي لا لأولاد. سأل من هولندا يقول هل قاتل نفس نفسه يخلت في النار مع ذكر الدليل بارك الله فيكم. قاتل نفسه مرتكب جريمة عظيمة لأنه لا يملك نفسه. والله تبارك وتعالى قال ولا تقتل أنفسكم لأن الأنفس ملك لله ليست ملك للشخص يتصرف فيها كما يشاء وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل لقاتل نفسه بادرني عبدي بنفسه فله النار حكم الله عز وجل له بالنار فإذا قتل نفسه وهو يستحل القتل يرى بأنه حلال فهو خالد مقلل في النار وكافر لاستحلاله قتل نفسه وإن قتل نفسه وهو يعلم أنها معصية وجريمة اتكبها وهو من أهل التوحيد والصلاة فهو يرجى له أن يكون من أهل الجنة وإن عذبه الله سبارة وتعالى في النار بقدر جريمته فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الجريمة المنكرة ومنها قضية ما يسمى باستشهاد وهو انتحار قضية انتحارية التي سميت استشهادها هذا سالم الجزائر يقول هل صوت المرة يعتبر عورة بالنسبة لرجل أجابي عنها نعم صوت المرأة يعتبر عورة ولكن عند الحاجة لا حرج ولكن لا بد أن تمتثل المرأة توجيه الله لها ولا يصبعن بالقول فيطنع الذي في تلبه مرض فلابد من أن تكون عند المخاطبة بصوت طبيعي وبقدر الحاجة بدون تبسط مع الأجانب في الكلام أو تكسر في الصوت فإن القلوب ضعيفة نهى الله جوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات ومبرآت عن الخضوع في القول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا هذا الواجب فإذا تكلمت المرأة في الهاتف أو تكلمت في وسيلة من الوسائل دعت الحاجة إلى ذلك أو كلمها رجل من وراء حجاب فعليها أن تجيبه بقدر الحاجة صدق ثم تنصره هذه سائلة من فرنسة تقول أطلقني زوجي منذ سنة إلا أنه لم يتم الطلاق من ناحية الإدارية يعني الفصول على أوراق الطلاق الرسمية من المحكمة الفرنسية القانونية ما يجوز لي أن أتزوج من جديد الآن إذا تقدم إليه شخص يخطبني إذا انتهت العدة إذا طلقها وانتهت عدتها يا درها أن تتداول، من تفعل، ولا يلزم أن تنتظر الأوراق القانونية. فر الله أولى بالاتباع. الله ورسوله صلى الله الإمارات يقول ما سن في رفع الثوب؟ هل إلى الكعبين أم إلى نسب الساق أم بينهما؟ وهل للبنطال نفس الحكم؟ كل اللباس حكم واحد البنتان والقروان والقميص والإزار والبشت ونحوها كلها لا يجوز أن يتجاوز الكعب فتكون فوق الكعب أو أرفع من الكعب قليلا وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجرق المؤمن نصف الساب ولعل هذا ينطبق في الإدار الذي يكون ثابتاً أما القميص إذا كان في نصف الساق وكان السروان شطافاً يخشى انكشاف الأورى عند الركوع فيكون أنزل قليلاً النصف الساق حتى يضمن المصلي عدم انكشاف أورته إذا ركع صلى الله عليه وسلم أولاً أستواء <تصفيق> أن العلوم شرعينا المتعلقة بدين الله تبارك وتعالى وتانيا أن العلوم الدنيوية التي للناس فيها مصالح ومكاسب دنيوية فهي من الوسائل الوسائل التي يستعان بها على وضاء الحاجات ويستعان بها على أداء العبادات فإذا خلصت النية في تعلمها بعد أن يحرز العلم الواجب الذي أوجبه الله عليه من شرع. فإن صاحب العلوم الدنيوية المادية التي فيها نفع للناس وعون أنه يؤجر عليها ولا شف بشغط أن يكون فيها نفعا للناس وعونا لهم على قضاء حاجاتهم وتقويتهم قوة حسية ومعنوية أما العلوم التي لا فائدة من ورائها فلا يجوز أن تبتل فيها الأوقات بدون فائدة وهذا سؤال عبر الشركة من عمان يقول السائل هل يجوز استشارة أهل البدع في أمور الدنيا؟ أهل البدع ليسوا أمنا فلا يستشارون ولا يعظمون لأن الاستشارة فيها تقدير واحترام للمستشار شرط المستشار أن يكون مؤتمنا وصاحب البذعة ليس مؤتمنا ليس مأمونا على دين الله فكيف أن يكون مأمونا على مصالح عباد الله وليقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار أمين نعم وهذا سؤال عبر الشبكة من فرنسا يقول السائل إذا كنت أستمع إلى شريط قرآن إلى شريط قرآن وأردت أن أصلي ناتلة، فهل يجب علي أن أغلق الجهاز أثناء الصلاة أم لا؟ نعم يغلق الجهاز. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، ويقبل على صلاته ثم يستأنف السماع بعد ذلك. ولقول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. سؤال اخر ايضا من فرنسا هل يجوز غسل الرجلين او غسل الرجلين باليد اليسرى اثناء الوضوء نعم يفرق يدلك يدلك الرجل باليد اليسرى نعم. يقول السائل ان اوقف رجل ارضا يبنى عليها مسجد والارض كبيرة وأراد من جاء بعد وفاة صاحبه أو صاحب الوقف أن يبني بدلا من المسجد مدرسة لتعليم الناس لكثرة المساجد القريبة من الأرض فمن عمل في هذه الحالة؟ يعمل بالوقف كما مضى معنا على شرط الواقف وشروط الوقف وما من مصلحة ترى أو تتجدد لابد أن يرجع فيها الناظر إلى السلطان أو نائبه حتى تجرى لها الإجراءات الشرعية اللازمة. ويعمل بذلك. سؤال أخير. يقول قول يباح ويوضع في يباع ويوضع في مثله أو بعض مثله للتخير أو إذا لم يقدر على مثله. فينقل إلى بعض نعم مثله نعم إذا لم يبدل إذا لم يبدل على مثله فإلى بعض مثله وذلك بحسب الاشتطاع إذ أن من فاته الشيء كله لا يفوته بعضه